فَجَاءَ سُخْلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْتُ تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ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 كأن طامة أمرنا مطرح فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القون فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القون من بعد لو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 وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْضُب لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ ٱرْبُّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ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 العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوه بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان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 وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا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 لَن تضُرُّو إِلَّا ذِي العَـوْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ شيء إلا يسبح بحمده.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 مَقْرَاء وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَوْ عَلَا دَبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رجلاً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 117. وما يكبوا في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة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 مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَنرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلاً وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ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 وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ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 119. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 110. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 111. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه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 كُل مَثَل فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ لنا تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَضْيَاءِ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وعنب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 وك يا موسى مسحورا قال لقد علم تماما انزلها اولائي الا رب وَإِنِّي لَهُنَّكِ يا فِرعَوْنُ مَثْبُورَا فَأَعِدْ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَذِى فَأُرْقِنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ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 وَنَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاْ قُلْ آمِنُوْ بِهِ اَوْ لاَ تُؤْمِنُوْ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام